ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين.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 فإن تطوع خيرا فإن الله شاكم عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينات ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنون الله ويَلْعَنُونَ الَّعْنُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ